انما يستجيب الذين يسمعون انما يستجيب الذين يسمعون والموت يبعثهم الله ثم اليه يرجعون والموت يبعثهم الله إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على فإن أكثرهم لا يعلمون قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن فإن أكثرهم لا يعلمون وما من أرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا وما عند أدة في الأرض ولا طائر يطير لكم الا ما ابن امثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ما فرطنا في كتاب من شيء ثم الى ربهم يحشرون ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات مَ شَعَِّهُ يُضللِلهُ وَمَ شَأ جَعلهُ على صِرااطِم مُتَكم نَ على قاق مُتقم قُل أَرَأَيْتَكُمْ إِن آتَاكُم عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ قُل أَرَأَيْتَكُمْ إِن آتَاكُم عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إن كنتم صادقين إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء بل إياه تدعون فيك فَمَا تَدْرُونَ لَكِ إِن شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ وَتَنْكَمُ ما, مَا تُشْرِكُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أمم من قَضَلكَ فَأَخَذْنهُم وَلَقَدَ أَرُ السَن إِلَ أُمَِ قَضلِكَ فَأَقَدْنا فَأَخَذنَّهُمْ بِالبَسَائِ وَضضَّ عَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَقَدْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَضَرَّ اللَّهِ إِلَى أَنَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَ بَأْسُنَا لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ نَظَرُوا وَلَا كُنْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ شيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى حتى إذا فرحوا بما أوتوا بَغْتَةً بغتة فإذا هم مبلسون حتى إذا فرحوا Ga за